50 languages 37 37 37 ankami fi at-tariq fi at-tariq ell van moto huwa yusafiru هو يسافر بالموتورسيكل. 엘반 비시클레타. هو يسافر بالبسكلت الدراجة. هو يسافر بالبسكلت. 엘 هو يذهب على الاقدام. هو يذهب على الاقدام. 엘반 هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالسفينه هو يسافر بالقارب هو يسافر بالقارب ell nada يسبح, هو يسبح. هل هذا المكان خطر هل هذا المكان خطر qui és perillós fer autostop sol هل سفر الوا واحد لوحه بالتوست خطر هل سفر الوا واحد لوحدهه خطر qui és perillós passejar la nit هل تنظه ليلا خطر هل التظه ليلا خطر؟ انسيم اكيبوكاد دا لقد اضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق. نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ امنا في ميجا فولتا ينبغي ان يجب ان ندور ونرجع ون يمكن ايقاف السيارة هنا اين يمكن ايقاف السياره هنا, هنا, هنا موقف سيارات ايوجد هنا سيارات كوانتا تيمبو كم المدة التي يمكن وقوفها هنا كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ كافاسكي بوستيه هل تمارس هل تمارس السكي؟ كابوجا امبالتا لاسكي بوستيه هل تصعدوا بالتلفريك الى هل تصعد بالتلفريك إلى اعلى؟ اس بوسيبله يوغاسكي هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟